وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّ تَغُوهُمُ الْبَاكِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام الآخرين وإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئف كان آلهة دون الله تريدون فما ظنون فَنَظَرَ نُورًا فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّى وَعَصَى فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَضَى عَلَيْهِ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعبدون فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ أَمَّا ذَاكَ بِهِ كَيدٌ فَجَعَلْنَاهُ مُسْتَفْلِ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب بين لب من الصالحين فبش حليم بلغ معه السعي قال يا بني பலமசாய فَأَمُرُّ مَذَا تَرَى قُلْ يَا أَبَتِ فَعَلَ مَا تُؤْمُرُ سَتَجِدُ